وحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لن يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون في نعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين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 لا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين